إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وتعيرا إن الأبرار يشربون من كأسيا وكان مزاجها كافورا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 لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا غاما طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ما ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق.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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بذلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تبكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله